لقد السَّمْعَ اللهَّهُ قَوْولَّ نَ قالَاوا إِ اللهَّهَ فَقير وَنَحْنُ أَمْنِييَ سَنَكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَمأَمبَأَ بِغَيْيرِ حَِّ وَنَقُلُ ذُوقُ عَذاَبَ الحَريقُ